الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي ونحن في بداية المسألة الثانية عشرة من مسائل الآية الرابعة والستين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسحاب المسخر بين السماء والأرض صدق الله العظيم فماذا قال الإمام يا بني قال الإمام إن السحاب سمي سحابا لانسحابه في الهواء وأوضح أن المسخر أي المدلل وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر وفي قول آخر تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق وهل قال الامام اي القولين اصح نعم يا ابي فقد قال ان الاول اظهر فتح الله عليك يا بني، نستطيع الان ان نواصل اللقاء مع الامام فهيا بنا الى الكتاب الجامع وامامنا القرطبي سبحان الله والحمد <تصفيق> إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا <تصفيق> واحفظ ونحن ولا حبه ونحن ولا حبه ماذا قلنا يا إخواني إن السحاب قد يكون بماء وبعداب روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فاذا شرجه فإذا شرجة من تلك الشراج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 اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها فقال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، واكل أنا وعيالي سلسة وأرد فيها سلسة وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل وفي التنزيل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت وقال حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت وهو في التنزيل كثير وخرج ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الافاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول اللهم انا نعود بك من شر ما ارسل به فإن امطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة وفي رواية فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فهذه الاحاديث والآي تدل على صحه القول الاول وان تسخيرها ليس ثبوتها فان الثبوت يدل على عدم الانتقال فان اريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الارض فصحيح لقوله تعالى بين وهي مع ذلك مسخرة محمولة وذلك أعظم في القدرة كالطير في الهواء قال تعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله وقال تعالى اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن المسألة الثالثة عشر يا إخواني قال كعب الأحبار السحاب غربان مطر لو السحاب حين ينزل الماء من السماء لافسد ما يقع عليه من الأرض رواه عنه ابن عباس وذكر عن عبد الله بن خبيب الجهني قال رأيت ابن عباس مر على بغله وأنا في بني سلمة فمر به تبيع ابن مرأة كعب فسلم على ابن عباس فسأله ابن عباس هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئا قال نعم قال السحاب غربان المطر لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض قال سمعت كعبا يقول في الأرض تنبت العام نباتا وتنبت عاما قابلا غيره قال نعم سمعته يقول إن البذر ينزل من السماء قال ابن عباس وقد سمعت ذلك من كعب المسألة الرابعة عشرة قوله تعالى لآيات أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله تعالى وإلهكم إله واحد ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه وذكر رحمته ورأفته بخلقه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وين لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها فإن قيل فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها قيل له هذا محال لانها لو أحدثت أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو وهي معدومة فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا لأن الإحداث لا يأتي إلا من حي عالم قادر مريد وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن احداث أنفسها وايضا فلو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه وكذلك النجارة والنسج وذلك محال وما أدى إلى المحال محال ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الأخبار حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آين من القرآن فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والخطاب للكفار لقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال تعالى أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض يعني بالملكوت الآيات وقال تعالى وفي أنفسكم افلا تبصرون يقول أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث وللتغييرات على أنها محدثات وأن المحدث لا يستغني عن صانع يصنعه وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم لانه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني آدم عليه السلام ثم جعلناه أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين إلى قوله تعالى تبعثون فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة كان نصفة ثم علقه ثم مضغه ثم لحما وعظما فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ اشده عضوا من الأعضاء ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة واحدة فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم ولختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل الأحوال بلا ناقل ولا مدبر، وقد قال بعض الحكماء إن كل شيء في العالم الكبير. له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الانسان ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا قد خلقنا الانسان في احسن تقويم وقال وفي انفسكم افلا تبصرون فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة والسمع والبصر بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها وأعضاؤه تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس ومن جنس النار فيه المرة الصفراء وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار لأن العروق تستمد من الكبد ومثانته بمنزلة البحر لانصراب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض كل كالأشجار فكما أن لكل شجر ورقا وثمرا فكذلك لكل عضو فعل أو أثر والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو حقا يا أبي ما أعظم شرح امامنا القرطبي لهذه الآية الكريمة وما أعظم استشهاده بآيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا بني وهذا هو ما يميز الأئمة الكوار عن غيرهم من عامة العلماء وغدا نلتقي إن شاء الله لنواصل اللقاء مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام